إَِّ قُلُ إِلَّعَتَرَكَ فَعضُ آالِهَتِ ن بِسُ إَِّ قُُ إِلَّ تَرَكَ ذَعْغُ آِهَتِ ن قَالَ إِم أُشْهِدٌ اللهَّ وَشحَدُ أَن بَرِي مما تشركون قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون